افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد